ملَ نُخْرِرجَّكُم مِن أَطنَا أَلَ تَعودَُّ فيِي مَِّتنَا فَأَحائلَ مِن مَبُّهُم لَ نُهْلِكَ النَ الظَّالِ وَل نُسْكِن نَّكُم الأأَوْطَمِ بعدْ ل لِكَ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 لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الطلال البعيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُخْرِجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ فقلَقق ف أُدِ الذييناسستَكْبَوْ إِ قُملَكُ تَب إِ قُمْ لَكُم تَبَ فَحن أَنْ ثمُم فَهَلْ أنْتُمْ مُوقِنُونَ أَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ من شَىْءٌ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ وقال الشيطان لم ما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم وما كان عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشرفتمون منكم إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وخالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام